فضيلة الشيخ هذا أن ساء يقول أنا إذا طربت العلم وحفظت القرآن يأتيني خمول وكسل فهل من توجيه جزاكم الله خيرا؟ توجيه أن تترك الخمول والكسل إذا يأتيك شرد منه نعم يعني الإنسان إذا كان صادقا في أمر لا يؤثر فيه خمول على كسل لو قيل لك إن بهذه الدار ألف ريال معطيك إياها إذا انتظرت إلى ساعة لا والله لو انتظرت إلى آخر النهار بس بشرط أنك ما تنام ولا تتكاسل ولا تقف على رجليك ماذا يكون كيف بسلعة الله الغالية أي خمول وأي كسل يطرد عنك الخمول ويطرد عنك الكسل إذا تذكرت ما عند الله سبحانه وتعالى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 كيف يلذ النوم من لا, من لا يعلم يسلم في أخراه أو لا يسلم كيف تتلذذ بالراحة والخمول وأنت في سلعة الله عز وجل التي تنتظرها أمة من بعدك عار على طالب العلم أن يقدر الله حق قدره لقد فاتت الدنيا ومضت بزينتها وزخارفها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 اللهم خذ بنواصينا لما يرضيك عنا اللهم اجعل حظنا في هذا العلم أوفر الحضوذ اللهم اجعل حظنا في هذا العلم أوفر الحضوذ واجعل علمنا شافعا نافعا يوم لا ينفع مال ولا بنون. إلا من أتاك بقلب سليل اللهم سلم قلوبنا مما اللهم سلم قلوبنا سلم جوارحنا وارضعنا في ظاهرنا وباطلنا واللهم إنا نعوذ بوجهك أن نريد بهذا العلم غيرك اللهم إنا نعوذ بوجهك أن نبتغي بهذا العلم سواك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 واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا ومشايخنا ومحبينا ومن حضر معنا ومن غاف عدنا ومن أحبنا فيك